دماه بخير وباقي الشوق في خير ما همني هم لو غاب عني ليالي لان الغلا والشوق ما له معايير ما بيننا بالقلب بالحيل غالي غالي ويبقى لو تطول المشاوير حتى ولو قل العطا في وصلي انا شرتم بي لا معذير حبه بوسط القلب فيني زالي وحبه بوسط القلب فيني زالي اشوف به دنياي ورد واشوف انه في العلالي احب شوقه والغلا والمقادير واحب وصله والجفا والتعالي واحب وصل والجفا والتعالي ده خير وباقي الشوق في خير ما همني لو غاب عني ليالي لأن الغلا والشوق ما له معايير ما بيننا بالقلب بالحيل غالي من بينهم في ناظري دايمن غير أنسى أنا وشلون أنسى محالي حبي بذاتي بين جاهن وتقدير من أول الأيام ما هو بتالي ومن أول الأيام هو بتالي وما دامه بدنياي والشوق في خير ما همني هم لو غرب عدت ليالي وما همني هم لو غاب عدت ليالي دماه بخير وباقي الشوق في خير ما همني هم لو غاب عني ليالي لان الغلا والشوق ملاه معايير ما بيننا بالقلب بالحل غالي دامها بخير كلمات فهد البجاوي اداء احمد باشعيب